فَرِّجْ هَمَّنَا وَيَسِّرْ أَمْرَنَا وَأَعْطِيْنَا حَتَّى تُرْضِيْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظاً من كل عين لامة وأن تشملنا بكريم عفوكا wa jamie lithwaabika wa gufranika ya ja arhama ala ala ala ala ala ala ala Asshadu an la ilaha Ashaadu anna muhammadan rasoolu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 وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت وآمن روعنا إذا السماء فترت ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت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 ولكل من له حق وفضل علينا اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفله وشكرك عند كل نعمه والصبر عند كل بلا وارزقنا قلوب الله أكبر الله Ashaidu an la ilaha illa Allah Ashaidu an Mohamda Rasool Allah Haya Alas salate Haya ala alfala Qad qam At Qad qam At الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا يعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل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 صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن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 وَيَقُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, ونساء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ وَكانانَ اللهَّهُ غَفورَ الرَّحيمَا ل إَِّم يَتَهِ المُنَافقُونَ وََّذينَ فِي قُلُ بِهِم مرَضُ وَالمُرجفونَ فيِي المَدينينًا وَالمُرجفُونَ فِي المَدينينَةِ لَ بِهِم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 تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل ساعة تكون قريبا الله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 الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون انا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبرا انا وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبرا النُّونَ السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِنَا عِفْيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومَ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذوا موسى. تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله SEMIĂ ALLAHU LIMEN HAMIDA RABBANAS Allah akebar Allah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 Allah o Allah обучение <تصفيق> الل Law what Allah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 وَبَسَتِ الْجِبَالُ بَسَا فَكَانَتْ هَبَاءً مّن بَثٍّ وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ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 Thulde min al-awwaleen Wa qaleelum min